بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء وَالطارقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَلْيَنظُرِ خُلِقَ مِمَّاءٍ دَافِقٍ خُلِقَ مِمَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ما له من قوه ولا ناصر ان له على رجع الى قادر يوم تبن السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء اذا ترجع والسماء اذا ترجع والارض ذاك الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ثمهلكاكرين أَمهِلهُ مودا تهلككرين